وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبائه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أهل الكتاب قد جاء أقم رسلنا يبين لكم على فترة من الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم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 من العالمين يا قوم دخول الاضل المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتم قلب خاسرين قالوا موساء ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها واننا لن ندخلها حتى لا يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّ الدَّاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أن عام الله عليهم أدخلوا عليهم الباب وَادْخُلُوا عَلَيْهِ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ